حوار مع سيس هاتفت سيفا ثقيلا ما زلت أنت سقيلا ما زلت أنت مهابا والقلب فيك مذابا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 ما زلت سيفا تنادي أين وأين الأعادي ما زلت ترهيب كسرى والروم والفرس أسرى ما زلت أنت عجيبا لا يا أخي بل غريبا أواه حان القتال وأطرابتنا النبال والكفر عاد بقوة يريد تضليل أمة يريد مسخ الكتاب من جوفي فكر الشباب سيفي رأيت بكائي أبكي بلوني دمائي سيفي رأيت المآسي والناس فيها تقاسي سيفي تفجر وفجر نحو الأعادي وسجر سجر بنار وحبر جسم العدو وكبر سيفي رأيت بكائي أبكي بلون دمائي سيفي رأيت المآسي والناس فيها تقاسي سيفي تفجر وفجر نحو الأعادي وسجر سجر في نار جسم العدو وكبر سيفي سامعت المنادي أقبل لي طرد الأعادي أقبل وحرر بلادي فالكفر فيها ينادي أنتم تعالوا بنية فاليوم يوم المنية فاليوم يوم الجهادي وطرد كل الوغادي رساء, رساء الأنباء